وَمَا ضَرَّ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَأَجْعَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا وَجَعْلَ لَكُمْ فِيهَا سُهُولًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرِّبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضُرِبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِلَّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا إِنَّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا إِنَّا تَدُونَ قَالَ اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما ارسلت به كافرون فانقمنا منهم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 وَجَعَلَ كلَلمَةَ باقِيَةَ فيِي ععَطِبلَ عَهُم يررجِعون ببلَمَتَّعتُهَا أُلاءِ وَأَبَ أَمْ حتىَ حتىَ جَ أَهُم الحَقُّ وَرسُول مُبين ولما جاءهم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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة رَبِّكَ خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدات اللجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون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 أَوْ نُرِيَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 فَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِي الْعَوْنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر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 وَلَمَّا ضُرِبَ بَابٌ مِّنْ ظُلَمَةٍ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبَهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ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 وَإِنهُ لَعِلمُ للِسَّاعَةِ فَلَا تَتَرَُّ بِهَا وَتَّبِعُون هَا صِرَاتُم مُسْتَقِيم وَلَا يَصًُّاكُمُ الشَّيقان إِهُ لَكُمْ عدُّ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 وَهُوَ الذي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُنَّ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ العليم وَتَبَارَكَ الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَلَا يَمِكُ الذيينَ يَدْعونَ مِنْ دُهِ الشَّفَاعتَ إِلنا مَن شَهِذاَا بِالحَبِّ وَهُمْ يعمُون وَل إِن سَألتَهُم منْ خَلَقَهُم لاَقول اللهَّ لَقولُ اللهَّهُ فَأَنا يؤفكون.